الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشهيد تمنى بنفسي الابي الابيه وامنيه الحر لقى المنية, المنيه تمنى المنية بنفسي الابي الابيه وامنيه الحر لقى المنيه, المنية ودعنا لنا لا ودعنا لطف هو الحي ان شاء رب البريه ودعان لنا لا ودعان له هو الحي ان شاء رب البريه تمنى بنفسي الابي الابيه وامنيه الحر لقيا المنيه تمنى بنفسي الابي الابيه وامنيه الحر لقيا المنيه ودعانا لنا لا ودعانا له هو الحي ان شاء رب البريه ودعانا لنا لا ودعانا له هو الحي ان شاء رب البريه كاني يهاب العدا في الحصون يدويه كاني به في الشرا وقفا يهاب العدا في الحصون يدويه يقولون من اي فج اتى باي شعار باي هويه يقولون من اي فج اتى بأي شعار بأي هويه فلم يعرف اشرف الحسنين ولم يعرف الجنه السر مديه اتكم كمن ليث في عزمه فمن ذا سيقيف منكم مضيه اتكم كمن ليث في عزمه فمن ذا سيقيف منكم مضيه اتكم مع الله في خطوه مع الله مع الله مع الله من مثله تلك المعايا لقد, لقد كان في بيته آمنا له بين اهليه عيش هنيا لقد كان في بيته آمنا له بين اهليه عيش هنيا صنوف الماكيل لو شاءها أتته بملعقة ذهبية صنوف المأكل لو شاؤها أتته بملعقة ذهبية يتهو اختيالا إذا ما مشى كمشي الملوك برجلين حفيّة يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغات مدح النرجسيه يطيب التكبر قبل اللقاء ويوم الوغات مدح النرجسيه رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ خفلت قبلي يا منيا يخافون في وسط دبابه وما في يديه سوى بندقيه يخافون في وسط دبابه وما في يديه سوى بندقيه فما انجب الجبن من حيله سوى زرع لغم بكف خفية فما انجب الجبن من حيلة سوى زرع لغم بكف خفية لقد هيأت له لحما فداء Lana Dof U wasaniriya, la kumhayatul Sharubi lachnul Vidam. Wanach nulla dofwa samiriyah. Tuna guna fachram bi islamikum. نادون فخرا بإسلامكم ونفخار بالثورة العربية ونشكر للغرب إن أعلنوا فتحنا الصباح ملف القضية أيا صاح من أين أزجي الأسى لفقديك أم للقلوب الشجية أيا صاح من أين أزجي الأسى لفقديك أم للقلوب الشجية بالشجية فأمك تدعو بمحرابها تبلو يديها الدموع النقية تذكر تقبيلكم رأسها تشم بقاياك ريحان زكية فدها دموع الورى كلهم ولا فوجعت بعدكم ببليا عزاؤك يا أم في راحل وعلى تمنيت والكل مثلي لقيه عزاؤك يا ام في راحل تمنيت والكل مثلي لقيه <تصفيق> اذا خلت الماجد بنا اغبن اذا مات اذ مات والروح حيه اذا خلت الماجد بنا اغبن ما مات اذ مات الروح حيه تغالى الهدايا باتمانها وفي الروح لله اغلى هديه تغالى الهدايا باتمانها وفي الروح لله اغلى هديه وفي الروح لله اغلى هديه وفي الروح لله اغلى هديه وفي الروح لله اغلى هديه رصاص العدا فوقه وابل ويصرخ فتلتقبي يا منيه يخافون في واصطدبابه وما في يديه سوى بندقيه وفي الروح لله اغنا هديه وفي الروح لله اغنا هديه وفي الروح لله اغنا هديه وفي الروح لله اغنا هديه